قالتا لا نصقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء